بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن بعد هذا مجلسنا الخامس من مجلس سماع كتاب التيثير في القراءة السابعة للإمام أبي عمرو الداني يرحمه الله تعالى يقرر عليكم عمر البساطية قال رحمه الله باب ذكر مذهب حمزة وهشام في الوقف على الأمس لا أن حمزة وهشاما كانا يقثان على الهمزة الساكنة أو المتحركة إذا وقعت طرفا في الكلمة بتسهيلها ويصلان بتحقيقها فإذا سهل المنوم ما قبلها أبدلاها هواوا في حال تحقيقها وسكونها نحو قوله ولؤلؤا وإن مرؤ وشبهه ولم تأتي في القرآن ساكنة وإذا سهل المكسور ما قبلها فبدلاها في الحالين يأم يا نحو قوله تعالى وهيئ لنا ونبئ عبادي وتبوئ ومن شاطئ وشبهه وإذا سهر المفتوحة ما قبلها أبدلها في الحالين ألفا نحو قوله تعالى إن يشاء ودرأ وبدا ويستهزئ والملا وشبهه والروم والإشمام ممتنعان في الحرف المبدل من الهمزه لكونه ساكنا محضا فإذا سكن ما قبل الهمزة وسهلاها القيا حركتها على ذلك الساكن وأسقطاها إن كان ذلك الساكن أصليا غير ألف نحن قوله تعالى المرء ودفء والخذأ وشيء والسوء وعنسوء وسيئ وجيء والمسيء ويضيء وشبهه فإن كان الساكن زائدا للمد وكان ياء واوا أبدل الهمزة مع الياء ياء ومع الواو واوا ما قبلهما فيهما نه قوله تعالى بريء والنسيء وثلاثة قروء وشبهه والروم والإشمام جائزان في الحرف المتحرك بحركة الهمزة وفي المبدل منها غير الألف إن انضبا والروم إن انكسرا والإسكان إن انفتحا كالهمزة سواء وإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدرة من حرف أصلي أو كانت زائدة ابدلت الهمزة بعدها ألفا بأي حركة تحركت ثم حدثت إحدى الألفين للساكنين وإن شئت زدت في المد والتمكين لتفصل بذلك بينهما ولم تحدث وذلك الأوجه وبه ورد النص عن حمزة من طريق خلف وغيره وذلك نحن قوله تعالى من السماء وإذا جاء ومن ماء وعلى سواء ومنه الماء والسفهاء وأبناء وشهداء وشبهه حيث وقع فصل وتفرد حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة ولذلك أحكام أنا أبينها إن شاء الله اعلم أن الهمزة إذا توسطت وسكنت فهي تبدل حرفا خالصا في حال تسهيلها كما تقدم وذلك نحو قوله تعالى المؤمنون ويؤفكون والرؤية وتسؤكم ويأكلون وكذب والذئب والبئر وبئس وشبهه وكذلك الذي اتمي ولقاء نأتي وفرعه نؤتوني وشبهه واختلف أصحابنا في إضغام الحرف المبدل من الهمزة وفي إظهاره في قوله تعالى ورئيا وتؤوي وتؤويه فمنهم من يضغم اتباعا للخط ومنهم من يظهر لكون البذل عارضا والوجهان جائزان واختلف أهل الأداء أيضا في تغيير حركة الهاء مع إبدال الهمزة ياء قبلها في قوله تعالى قال تعالى أنبئهم وننبئهم فكان بعضهم يرى كثرها من أجل الياء وكان آخرون يقرؤونها على ضمتها لأن الياء عارضه وهما صحيحان فإذا تحركت الهمزة وهي متوسطة فما قبلها يكون ساكنا ومتحركا فإن كان ساكنا وكان اصليا وسهلتها القيت حركتها على ذلك الساكن وحركته بها ما لم يكن ألفا وذلك نحو قوله شيئا وخطأا والمشأمة وكهيئة والضمار وتجأرون ويسألون واسأل والقرآن ومذموما ومسؤولا وسيئة وموئلا والمؤودة وشبهه وإن كان زائدا أبدلت وأدغمت إذا كان ياء واوا نحو قوله هنيئا مريئا وبريئا وبريئون وخطيئة وخطيئاتكم وشبهه ولم يأتي الواو في القرآن ساكنه فإن كان الساكن ألفا سواء كانت مبدلة أو زائدة جعلت الهمزة بعدها بين بين وإن شئت مكنت الألفين قبلها وإن شئت قصرتها والتمكين اقيس وذلك نحو قوله تعالى نساءكم وابناءكم وماء وغثاءا وسواء وآباءكم وهاء مقرأ ومن آبائهم وملائكته وشبهه وإذا كان ما قبل الهمزه متحركا فإن انفتحت هي وانكسر ما قبلها أو انضم أبدلها في حال التسهيل مع الكسرة ياء ومع الضمة واو وذلك نحن قوله تعالى وننشئكم وشانئك وملئة وبالخاطئة ولألا ولؤلؤ ويؤوده ويؤلف وشبهه ثم بعد هذا تجعلها بين بين في جميع أحوالها وحركاتها وحركات ما قبلها فإن انضمت جعلتها بين الهمزة والواو نحن قوله تعالى فدرأوا ويدرؤون ويأوسا ولرؤوف وبرؤوسكم ولا يؤوده ومستهزئون وليواطئوا ويغنى ام وشبهه ما لم يكن صورتها ياء نحو انبئكم وسنقرئك وكان سيئه وشبهه فانك تبدلها ياء مضمومه اتباعا لمذهب حمزه في اتباع الخط عند الوقف على الهمز وهو قول الاخفش اعني التسهيل في ذلك بالبدل وان انفتحت جعلتها بين الهمزه والالف نحو قوله تعالى سألتهم خطأا وملجأا ومتكأا وشبهه وإن انكسرت جعلتها بين الهمزة والياء نحن قوله وجبريل ويئذ الذين وسئل ويومئذ وحينئذ وشبهه قال رحمه الله فصل واعلم أن جميع ما يسهله حمزة من الهمزات فإنما يراعى فيه خط المصحف دون القياس كما قدمناه وقد اختلف أصحابنا في تسهيل ما يتوسط من الهمزات بدخول الزوائد عليهن نحو قبله تعالى أفأنت وفبأي آلاء وبايكم ووكأي وكانه وبأيكم ووكأي وكأنه وفلأقطعن ولبإمام والأرض وفلأقطعن ولبإمام والأرض والآخرة وشبهه وكذا ما وصل من الكلمتين في الرسم فجعل فيه كلمة واحدة نحو قوله هؤلاء وها انتم ويا أيها ويا أخت ويا آدم ويا أولي وشبهه فكان بعضهم يرى التسهيل في ذلك اعتدادا بما صرنا به متوسطات وكان آخرون لا يرون إلا التحقيق اعتمادا على كونهن مبتدآت والمذهبان جيدان وبهما ورد نص الرواه وبالله التوفيق باب ذكر الإظهار والإضغام للحروف السواكن واختلفوا في الدال من إذ عند ستة أحرف عند الجيم والزاي والسين والصاد والتاء والدال نحو قوله تعالى وإذ جعلنا البيت وإذ زينا وإذ سمعتموه وإذ صرفنا وإذ تدرأ وإذ دخلوا فكان الحرميان وعاصم يظهرون الذال عند ذلك كله وادغم ابن ذكوان في الدال وحدها وادغم خلف في الدال والتاء وأظهر خلاهد والكسائي عند الجيم فقط وادغم أبو عمرو وهشام الذال في الستة واختلفوا في الدال من قد عند ثمانية أحرف عند الجيم والسين والشين والصاد والزاي والذال والظاء والضاد نحن قوله تعالى لقد جاءكم ولقد سمع وقد شغفها ولقد صرفنا ولقد زرأنا ولقد زينا فقد ضل لقد ظلمك فكان ابن كثير وقالون وعاصم يظهرون الدال عند ذلك كله وأدغم ورس في الضاد والضائي فقط وأدغم ابن ذكهن في الضال والذاي والضاد والضاء في الأربعة لا غير وروى النقاش عن الأخفش لإظهار عند الزاي وأظهر هشام لقد ظلمك في صاد فقط وأدغم الباقون الدال في الثمانية واختلفوا في تاء التأنيث المتصلة بالفعل عند ستة أحرف عند الجيم والسين والصاد والزاي والثاء والضاء نحو قوله تعالى نضجت جلودهم وكذبت ثمود وانبلت سورة وحصرت صدورهم وخضت زدناهم وكانت ظالمه وشبهه فاظهر ابن كثير وقالون وعاصم التاء عند ذلك كله وادغم عرف في فقط واظهر ابن عامر عند الجيم والسين والزاي واختلف ابن ذكوان وهشام في قوله تعالى لهدمت صوامع فأدغم ابن ذكوان وأظهر هشام وأدغم الباقون التاء في الستة واختلفوا في لام هل وبن عند ثمانية أحرق عند التاء والثاء والسين والزاي والطاء والضاء والضاد والنون نحم قوله تعالى هل تعلم وهل ثوبة وبن سولت وبن زينة وبن طبعة وبل ضلوا وبل ظننتم وهل ننذئكم وهل نحن وشبهه فأدغم الكسائي اللام في الثمانية وأدغم حمزة في التاء والثاء والسين فقط واختلف عن خلاد عند الطاء في قوله تعالى بل طبع الله فقرأته بالوجهين وبالادغام آخذ له وأظهر هشام عند النون والضاد وعند التاء في قوله تعالى في الرعب هل تستوي لا غير وأدغم أبو عمر هل ترى من فطور وفهل ترى لهم في الملك والحاقة لا غير وأظهر الباقون اللام عند الثمانية فصل وأدغم أبو عمر وخلاد والكسائي الباء في الفاء حيث وقع نحن قوله أو يغلب فسوف ومن لم يتب فأولئك وشبهه وخير خلاد في ومن لم يتب فأولئك وأظهر ذلك الباقون وادغم الكسائي الفاء في الباء في قوله تعالى إن نشأ نخسف بهم الارض في سبا وأظهر ذلك الباقون وأدغم أبو الحارف في من من يفعل إذا سكنت للجزم في الذال نحن قوله تعالى ومن يفعل ذلك وأظهرها الباقون وأظهر الحرميان وعاصم لبثت ولبثت ولبثتم ومن يرد الثواب حيث وقع وادغم ذلك الباقون وأضغم هشام وأبو عمرو وحمزة والكسائي أورثتموها في المكانين واظهرها الباقون وأضغم أبو عمر وحمزة والكسائي فنبذتها وإني عذت بربي وأظهر ذلك الباقون وأظهر ابن كثير وحفص اتخذتم وأخذتم ولا اتخذت وما كان مثله من لفظه وأضغم ذلك الباقون وأظهر ابن كثير وورث وهشام يلهذ ذلك واختلف عن قالون وأضغم ذلك الباقون وأضغم أبو عمر الراء الساكنة في اللام نحن قوله تعالى يغفر لكم واصبر لحكم ربك وشبهه بخلاف بين أهل العراق في ذلك وحدثنا محمد بن أحمد بن علي قال حدثنا ابن مجاهد عن أصحابه عن اليزيدي عن أبي عمر بالإضغام ولم يذكر خلافا ولا اختيارا وأظهرها الباقون وأظهر ورث وابن عامر وحمزة يا بني ارتم معنا واختلف عن قالون وعن البزي وعن خلاد وأظهر ورث ويعذب من يشاء في البقر واختلف عن قنبل وعن البزي أيضا ما ذلك الباقون وما كان من هذا الباب في فواتح السورة فنذكره هنا هناك إن شاء الله تعالى فصل واجمعوا على اضغام النون الساكنه والتنوين في الظاء واللام بغير غنه واجمعوا على اضغامهما في الميم والنون بغنه واختلفوا عند الياء والواو فقرأ خلف بادغامهما فيهما بغير غنه نحو قوله تعالى من يقول ويومئذ يصعدون ومن والد ويومئذ واهيه وشبهه والباقون يدغمونهما فيهما ويبقون الغنة فيمتنع القلب الصحيح مع ذلك وأجمعوا أيضا على إظهارهما عند حروف الحلق الستة وهي الهمزة والهاء والحاء والعين والخاء والغين إلا ما كان من مذهب ورش عند الهمزة من القائه حركة الهمزة عليهما وقد ذكر وكذا اجمعوا على قلبهما ميما عند الباء خاصة وعلى إخفائها عند باقي حروف المعجم والإخفاء حال بين الإظهار والإضغام وهو عارم من التشديد فعلمه وبالله التوفيق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم ودارك على سيدنا محمد